بسم الله الرحمن الرحيم قا And yeah, I, والأرض مدد والنخل باسقا Amen. که ما کن. Hello. Yeah, همین نحن الأرض <تصفيق> O God, our God, انو يوم من این‌ها Quan al-munzir Yeah. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غساء أحواس نقرئك فلا تنسى إلا, إلا ما شاء النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصل بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لف الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرين